هو الذي أنزل من السماء ما لكم منه شراب و منه شجر فيه تسيمون يُنبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات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 فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 الذين تتوّفهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دب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 ولهم ما يشتهون وإذَا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً ظل وجهه مسوداً وهو كذين يتورى من القوم من سوء إما بشربه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 ناسا بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً الارض بعد موتها ان في ذلك لاايه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا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 أدى رزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أف بنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وَمِنْ أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين والله جعل لكم مما خلق ذلا وجعل لكم.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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ قالوا قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى ورحمة, وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَإِيْتَاءِ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 ولا نجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن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 والزير وما وَمَا أهله لغير الله به فمن اضطر غير باقٍ ولا عادٍ فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتختروا على الله الكذب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 إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه